ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان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 رب المسيرين ورب المغربين، فبأي ألا إربك ماتك الزبان؟ ما رج البحرين يلتقيان بينهما برز خلل يبغيا، فبأي ألا إربك ماتك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 كل يوم هو في شأنٍ فبأي آلاء ربك ما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها فبأي آلاء ربكماتكذبان يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من عقارات السماوات والأرض فافذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربك ماتك الزبان يرسلوا عليكم ما شواظ من نار ونحاس فلا تنصيران.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 فيومئذ لا يسأل عن ذنبه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إن سو ولدان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يعرف المجرمون بصماهم فيؤخذ بالنواصي فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي يعرف المجرمون يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون باسمهم يعرف المجرمون باسمهم فيأخذ بالنواصي فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلام ربك مات هذه دهن التي بها يطوفون بينها وبين حبيب آم هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجربون يطوفون بينها يطوفون بينها وبين حبيب آن فبأي آلاء ربك باتوا كذباب ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان